ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ولقد صدقكم بالامر واصيتم واصيتم من بعد ما اراكم ما تحب وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ من يريد وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ يُرِيدُونَ الْآخِرَةَ أَمَّا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ كُنْ لَهُ عَائِنًا وَاللَّهُ ذُو فضل على